الرحمن علم القرآن خلق الإنسان البيان الشمس والقبر بحسبان والمجم والشنر يسدان والسماء رفعها ووضع الميذان ألا تطعوا في الميذان وأقيم الوزن بالقصف ولا تفسر الميذان والأغطى وضعنا للأنابة فاتيه والنخل ذات الأكمان والحضر العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة مما عجب من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بردق لا يقضي أمان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والبرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولكن الجواني شأت في البحر كالأعلام، فبأي ألاء ربكما تكذبان؟ كل ما عليّ فعله هو يبقى ودم ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي ألاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقر لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والهنسين استطعتم أن تأخذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنقضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليهم أجوابهم من نار ورحاسهم فلا تنفسران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كثنان فبأي آلاء كذبان، فيومئذ الله يسرع فبأي آلاء ربكما تكذبان ولكن خاف مقرب ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه مع عينا لتجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه برعا كل فاكهة زرجان فبأي آلاء ما تكذبان متكين على فرش بطاء ما من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يقم منهم إنس قبله ولا جان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان كأنهن يأكلون المرض والمرضان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدن مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما غينا نطافتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتحة ونحن ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان قوم مقصرات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يقمثن إي حرات فيهن خيرات خسَن فبأي آل إربكوا ما تكذبان حورا خصارات لم يقمت هن إنس طب لهم ولا جال فبأي آل إربكوا ما تكذبان متكين على رفرف الخضري وعبقريهم خسَن فبأي آل إربكوا ما تكذبان تبارك كسم ربك ذي الجنال والإكرام إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خوافضة رافعة إذا رجت الأرض رجعوا وبست الجبال بسا فكانت هباء مبدا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات معين كلة من الأولين وقليل من الآخرين على صور موجونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يسدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عمين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فينا لغم ولا تأثيما إلا فيها سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر مخبوض وطرح وظل مهدود وباء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطعة ولا ممنعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهم إن شاء فجعلناهم لأبكار عربا أقرابا لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم أمر فلة من الأولين وفلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سنب وحميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يشرون على الحند العظيم وكانوا يقولون أئذا اتنا وكلنا قرار وآباء ايدا متنا وكنا ترابا وامواهنا ان الله عزاما انا لما كن قول ان ايدا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحبيب وظل من يحوم لا فارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك نطرفين وكانوا يسرون على الحينث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعنكم أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى بيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الطالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحبيب فشاربون شرب الهيم هذا نذنهم يوم الدين نخلقناكم خلقناكم لا تصدقون أفرئتم ما تمنون أنتم تخلقونه أن نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموات وما نحن يسبقون على أن نقدر أمتكم ونشيخكم فيما لا تعلمون ولقد علمت النشأت الأولى فلو لا تذكرون أفرئتم ما تحبون أنتم تزرعونه أن نحن لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنذنون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرعيتم النار التي تورون أنتم شأتُ الشجرةها أن نقن الم شون نَقن جعل غَا تذكر ثم وَومعا للموقين فسّخ بسم رّكَ نظيم فلا أقصم بموااق عن الننج وإنه لَسم الله تعلمون عظيم إنهم لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بانزل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا فلغت الحلقون وأنتم حينيذ تنظرون ونحن أقرأ إليه منكم ولكن لا تنصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ما إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الطارين فنبل من حميم وتصرية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله بما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويبيت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما علمها في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كونتم والله بما تعملون بصير لهم السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يُولِج الليل في النهار ويُولِج النهار في الليل يُولِج يُولِج الليل في النهار ويُولِج النهار في الليل وهو عليم وهو, وهو عليم بذات الصدور آمنوا من الله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلا في نفيس فالذين آمنوا منكم أنفقوا لهم أجر كبير وما أنكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتومنوا بربكم وقد أراد متابكم إنكم مؤمنين هو الذي ينزل على هو الذي ينزل على ربه آيات منة يخرجون الظلمات إلى وإن الله بكم لعوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله بيراث السماوات والأرض لا يستمي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم دولة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل الله الحسن والله بما تعملون خبير من الذي يقرض الله قوضا حسنا فنباعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنناكم من تغطيها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا درونا نقطبس من ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باق باقله فيه الرغمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وتربستم وارتبتم وبردكم الأباني حتى جاء أمر الله وركم بالله الغرور فاليوم لا يأخذ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 وَقَدْ تَهُمُّ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أن أَنَّ اللَّهَ الأرض الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ الله الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عيد ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم <تصفيق> اعلموا أنما الحياة الدنيا لعبوا وله وزينة وتفافر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار رباته ثم يهيد فطره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرضها كعرض السماء والأرض فعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر ومن يتولى فإن, ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نحو إبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قطينا على آتارهم برسلنا وقطينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا بين قلوب الذين اتبعوه مرافة ورحمة وربانية ابتدعوها ما كتبنا على شيء من ابتغاء رضوان الله فما رعوها فقد رعايتها فآتين الذين آمنوا فآتين الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يعطيكم كفلين من الرحمة وَيَدْعُو لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لِأَنَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ